افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان بقدره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مبائمين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا مما تشكرون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 بالمجرمون آكِسُ رؤوسهم عند ربِّهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنَّا مُقِنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة و الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا على بال خلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا رقوا بها خروج الدجا خرجوا الجدّون وسبّعوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وبما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أعلم من, من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مدية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقلون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكين إن في ذلك لآيات آيات أ فلا يسمعون أو يروا أن